يوم ترجف الواجفة تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إذا كرة خاسرة فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى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 فأخذه الله لكالآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها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 منذر من يخشاها كَأَنَّهُمْ يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أَوْ ضحاها